أخرجك ربك من بيتك بالحق وَإِنَّ فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطالب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 لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ لَقَدْ أُنزِلَ إِلَيْكَ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَثْبِتُوا الَّذِينَ آمَنُوا زَا الْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوهُ فَأَوْقَعَ الْعَنَاقِ وَاضْرِبُوهُمْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا لَا فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمٍ وَبِيسَ الْمَصِيرِ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 ان الله شديد العقاب واذكروا اذا انتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون ان يخطفكم الناس فاوىاكم وان يدكم بنصره ورزقكم مِنَ الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا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 وَإذاَا تُتلَ عَلَْهِمُ آيَةُناَا قالوا قَد سَمِرن لَنَ شَ ألَ قُلنا مِمثل هذا لََ شَ ألَ هذا يَطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لَهُ مَا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا, فأمطر علينا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَئِذٍ بِعَذَابِنَا لِلْعَذَابِ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 وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِي ائَاهُ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 فَسَي فِقُونَهَاثُمَّ تَكُ عَلَيهِ ب حَسرَة ثمَُّ يُغَّْبُون وََّذينَكَفَرُون إلَ جَهَدَّماَ يُحشرُون لِيَمِيزَ اللهَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيبِ وَيَجعللَ الْ الخَبِيثَ بَعضَهُ عَى بَعضين فَيَركُمَهُ جميعا طَيْرُكُمُ هُجْمًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَاقْدِمْ ضَرَبَ الصَّنَّةَ لَهُمْ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 نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا ظَلَمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُسَّهُ وَلِلرَّسُولِ ان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل وبني السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على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 اذ يريكم الله في منامك قليلا ولو راكم كثيرا لفشلتم لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ يريكموهم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 أَرَأَيْتَ مَن لَّا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَى أُولَٰئِكَ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 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَتَنَا نِعْمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ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 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط القيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنه هو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 ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي أحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبون وَالْفَمِنَ الَّذِينَ كَثُرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ أَلَا نَخَفِّفُ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَاءَ فَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي إني يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض يريدونَ عَرضَدّ يَا وَلهَّهُ يُريد لااقِر واللههُ عزيزٌ حَكيم لَ لا كِتابَ مِنَ اللهَّه سَبَقَدََ السَّكُم فيِيمَا أَقَُم عَذاابُ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 اي يعلم ان يعلم الله في قلوبكم خيره يعطيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان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 ان حَتَّى يُهاجِروا وَإِنِ انْتَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ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 لَهُم مَظْفِرَةُ وَرِزْقُ كَرم وََّذينَ آمَنوا مِنْ بَعْدُ وَهَا جَرُوا وَجَهَدُ مَعَكُمْ فَأُلائِكَ مِنكُم وَأُل لَرُحامِ بَعْضُهُمُ أَولذِ بَعْضٍ فِي كِتَابِ الَّ إ اللهه بِن كلُ شيءَم